بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمم قم الليل إلا قل نصوء من قص منه قنيله أوزد عليه وردت للقرآن تويله إن سنقي عليك طولا ثقيله إننا شئت إليه أشد وطأ وأقوى مقيله إن لك في النهار سبحا طويله والقر اسم ربك وتبت إليه تبتيله رب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 وَسَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ